ترعب الطغي بعدها ما تشوف الأغبيرة اضربه في عقر دارشتته في كل ديرة خليه يدو قل مدلا صاحب النفس الحجيرة خليه <تصريح> <تصريح> يدو قل مدلا صاحب النفس الحجيرة يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا حالف الكفر وعبيده واضح بعز الظهيره مرتكب كل انه واقض ما بقا منها كبيرة كفر برب عزيز عالم بخاف السريرة ما دار المسكين يومه يصلب النار السعيرة ما دار المسكين السعيره يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا <متحدث> الموحد في بلاد حالته فيها كثيرة ويصرح الفجر ويا مرحمة سنتديرة كم أسير فزنازن مرتين مع أسيرة والجريمة نصر دينه بالجهاد دحيا الشعيرة والجريمة نصر دينه بالجهاد الشعيرة يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا اللي له وصائم يرتجي هديه بصيرة صارت سجن السلول مأو لوجه سفيرة واختناق السجن تشكي تخي بهلو عشيرة أما هم دنيا دينية ما بهم حسن وغيرة أما هم دنيا دينية ما بهم حسن وغيرة شيخ لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا وشيخهم بالعامي لبس فيه فتاويها الخطيره ظلت الامه بعدها وسفك من غزيره يطعن بعرض المجاهد من مبطحن في سريره مثل مثل الكلب يلهث خابي معدوم من ضميره <متصفح> <متصفح> مثل <متصفح> مثل الكلب يلهث خابي معدوم من ضميره <متصفح> يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا أبشرو يهلا الجزيرة كلها هي من يسير، وراية جنود الخلافة في سماء نجد الجزيرة، وراية جنود الخلافة في سماء نجد الجزيرة. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. أبشرو الجزيرة كلها هي من يسير. رأيت جنود الخلافة في سما نجد الجزيرة رأيت جنود الخلافة في سما نجد الجزيرة yeah. شرك المتر قم يا بعد كل الجزيرة تلعب الطغية عدها ما تشوف إلا غبية تلعب الطغية <نصف> عدها ما تشوف إلا غبية يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا اصغر بما